بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلي سيدنا محمد اللهم إني أسألك بسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا يا حليم يا حكيم يا سيد السادات يا مجيب الثعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبه يا سامع الاصوات يا عالم الخفيات يا تافع البليات يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الراسقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير الموسنين يا خير المحسنين يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا موسيء صحابي الصغال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد الرقاب يا من عنده سن السواب يا من عنده أم الكتاب سبحانك يا لا اله الا انت الغوص الغوص خلصنا من النار يا رب صل على محمد وآل محمد خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك بسمك يا حنان يا منان يا تيان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مُستَعْمَل يا ذا المن والبيان يا من توضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرتي يا من دل كل شيء لإزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من اقاض كل شيء من خشته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت بأمري يا من استقرت الأرضون باذني يا من يسنفه الرات بحمدي يا من لا يعتدي على أهل مملكتي يا ظافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزيى العطايا بَدَل هَتَايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الاسار يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والسناء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفضل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذل آل إوان سبحانك يا لا إله إلا أنت الحوض الحوض خلصنا من النار يا صلي على محمد وآلي محمد خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا تافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل محموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخضوع يا ساتر كل مايوب يا مرجى كل مضروب يا عبدتي عند سنتي يا رجائي عند مصيبتي يا معنسي انتوشتي يا صاحبي انت يا وليي انت نعمتي يا غياسي عند كربتي يا دليلي عند خيرتي يا غنى عند الثقاري يا ملجئي إنت الثراري يا معيني إنت مفسعي يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار الغيوب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب صلي على محمد وآل محمد خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا تليل يا قبيل خيرين يا غياث المستغيثين يا نصير المستصرخين يا جبار المستجيرين يا الخائفين يا عون المؤمنين يا راكب المساكين يا ملجا الراسين يا غافر المذنبين يا مجيبه وفي المضلين يا ذا الجود والاسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القنس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا العفة والمستعان يا ذا العفو والغفران يا من هو رب كل شيء يا من هو اله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو عالم بكل شيء يا من من هو قاطر على كل شيء يا من هو يقوى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب فني محمد وآل محمد خلّسنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهملين يا مكويين يا ملّتين يا مبين يا مهوين يا ممكين يا مزين يا مؤلين يا مقسين يا من هو في ملقه مقيم يا من هو في سلطانه قدير يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على إفاته رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن أصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من وفي ثنه حكيم يا من وفي حكمته لطيف يا من هو في قديم يا من لا يرجى إلا فضلُه يا من لا يسأل إلا يا من لا يعبر الا بره يا من لا يخاف الا ادره يا من لا يتوم الا ملكه يا من لا سلطان الا سلطانه يا من وسع كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته غضبه يا من احاط بكل شيء علمه يا من ليس أهد مثله يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذم يا قابل الطوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا موفي العهد يا عالم نصير يا فالق الحب يا رافق الانام سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا صلي على محمد وآل محمد خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا في يا غني يا مدي يا حفي يا رفي يا زكي يا بدي يا قوي يا ولي يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيل يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يتكي الصدر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسئ المغفرة يا باسط قليتين بالرحمة يا صاحب كل نجوان يا موتها كل شكوان يا ذا النعمة سافغة يا ذا الرحمة الواسعة يا ذا المنة سافغة يا ذا الهكمة البالغة يا ذا القدرة الكاملة يا ذا الخجة القاطعة يا ذا الكرامة ظاكرة يا ذا العزه الدائمه يا ذا القوه المتينه يا ذا اللطامه المنيعه يا بديع السماوات يا جاعل الظلمات يا رازم النظرات يا مقيل النصرات ساتر اللورات يا مهي الأموات يا موزل الآيات يا مضعيف الحسنات يا ما السيئات يا شديد النقمات سبحانك يا لا اله الا انت الغوص الغوص خلصنا من النار يا رب صل على محمد وال محمد خلصنا من النار يا رب اللهم اني أسألك باسمك يا مصور يا مقنطر يا متبير يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا مهدر يا مقنطر يا مؤخر يا رب البيت الحرام يا رب انشر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الوقن والمقام يا رب المشهر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب النور والظلام يا رب التهيئه والسلام يا رب القدره في الانام يا اكرم الحاكمين يا اعدل العادلين يا استقام صادقين يا اوا رامطقيرين يا احسن الخالقين يا اسرع الحاسبين يا اسمع السامعين يا امطر الناظرين يا اشوان شافعين يا أكرم الأكرمين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا تغر من لا تخر له يا خرز من لا خرز له يا أغيات من لا أغيات له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا إزله يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا امان من لا امان له سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوص الغوص خلسنا من النار يا رب صلي على محمد وآل محمد خلسنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائد. يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عليم يا قاسم يا قافض يا فاصض يا عاصم من استعصمه يا راكم من استرحمه يا غافر من استغفره يا ناصر من استنصره يا حافظ من استحفظه يا مكرم من استكرمه يا مرشد من استرشله يا صريخ من استصرخه يا معينا من استغنا يا مقيسة من استغاثا يا عزيزا لا يضام يا لطيفا لا لا يموت يا مالك لا يظلم يا باقيا لا يفنى يا عالما لا يجهل يا صامت لا يضام بَحَانا كَيَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَافِرُ الْغَفُورُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حميد يا راشد يا باعث يا وارث يا ضارث يا اعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا عالم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أبتم من كل قدير يا أكبر من كل كبير يا علطف من كل لطيف يا أجل من كل جليل يا عز من كل عزيز يا كريم الصف يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الفضل يا دائم الوفد يا لطيف الثر يا منفس القلب يا كاشف الظل يا مالك الملك يا قاضي الحق يا من هو في عهده وفي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 يا من وفي عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا صلي على محمد وآل محمد خلسنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا عافي يا معافي يا هادي يا متعاي يا قاضي يا راضي يا علي يا باقي يا من كل شيء يا من كل شيء خاشع له يا من كل شيء كائن له يا من كل شيء موجود به يا من كل شيء منيب اليه يا من كل شيء خائف منه يا من كل شيء قائم به يا من كل شيء طائر اليه يا من كل شيء يسمع بحمده يا من كل شيء in halikun illa wajha ya man la illa ilaihi ya man la illa ilaihi يا من لا مقصد إلا إليه يا من لا من منه إلا إليه يا من لا يرغب إلا إليه يا من لا حول ولا قوة إلا به يا من لا يسعان إلا به يا من لا يتوكل إلا عليه يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو يا خير المرهوبين يا خير المرغوبين يا خير المضلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المنكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المطونين يا خير المستانسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا صلي على محمد وآل محمد خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألكا باسنك يا خافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاتر يا كاصر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر يا من خلق فسواه يا من قدر فهدى يا من يشف البلوى يا من يسفأ النجوى يا من يوقف الضرقى يا من ينجي الهركى يا من يعشف المرضى يا من اضحك وأبكى يا من أمات وأخيى يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى يا مغفر البر والبحر سبيله يا من في الآفاق آياته يا من في الآيات برهانه يا من في الممات قدرته يا من في القبور عبرته يا من في القيامة ملوكه يا من في الحساب هيبته يا من في الميزان قضاءه يا من في الجنة فلا تاتي يا من في النار اقابه يا من إلي رف القائفون يا من إلي يفزع المضنيبون يا من إلي يبسد المنيبون يا من إلي يرغف الزاهدون يا من إلي يلجأ المتحيرون يا من به يستانس المريدون يا من به يفاخر المحبون يا من في عقيده الخاطئون يا من إليه يسكن الموقنون يا من عليه يتوكل المتوكلون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 اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مصيب يا خبير يا بصير يا أقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أبصر من كل بصير يا أخبر من كل خبير يا أشرف من كل شريف يا أرفع من كل رفيع يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل غني يا أجود من كل جود يا رأف من كل رؤوف يا غالب غير مغلوب يا صانع غير مصنوع يا خالقا غير مخلوق يا مالكا غير مملوك يا قاهرا غير مقهور يا رافيا غير مرفوع يا حافدا غير محفوظ يا ناصرا غير منصور يا شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد يا نور النور يا منور النور يا قانق النور يا مدنبرا النور يا منقنبرا النور يا نور كل نور يا نور كل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور ليس كمثله نور يا من أعطاه شريف يا من فعله لطيف يا من لفه مخيم يا من إنسانه قديم قامونه حق يا موعده صدق يا منفه ظلم يا من جابه وعد يا من ذكره ظلم يا من فضله عظيم سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث قنصنا من النار يا رب صل على محمد وآل محمد قنصنا من النار يا رب الله Allahumma inni as'aluka bismika Ya musahil, ya mufansil, ya mupantil, ya mudarlil, ya munanzil, ya munawil, ya mufundil, ya mujizil, ya mumhil, ya mujumil يا من يرى ولا يرام يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يهيي ولا يخيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يضيم ولا يضعن يا من يجير ولا يجار عليه يا من ولا يضيع عليه يا من يقوم ولا يكام عليه يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا نعم الحسيب يا نعم الطبيب يا نعم العقيم يا نعم القريب يا نعم المجيب يا نعم الحبيب يا نعم الكفير يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم النصير يا صرور العارفين يا من المخندين يا أنيس المريدين يا حبيب الثوابين يا رازق المقرين ودني بين يا قره عين يا منفسان المكربين يا مفرجان المخمومين يا اله الاولين والاخرين صبح يا لا إله إلا الغوص، الغوص، خلّسنا من النار يا رب، صلي على محمد وآل محمد، خلّسنا من النار يا رب، الله. إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا طبيبنا يا طبيبنا يا رب النبيين والابرار يا رب السلطين والاخيار يا رب الجنات والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الخبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب السحار والكفار يا رب البرار والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الألان والأنصرار يا من نفذ في كل شيء أمره يا من لحق بكل شيء علمه يا من بلغت إلى كل شيء قدرته يا من لا تعصي الإباد نعمه يا من لا تبلغ الخلائك شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله يا من لا تنال الأوهام مكنها. يا من الرضامة والكبرياء رداؤه يا من لا ترهت الرداد قضاءه يا من لا ملكا إلا ملكه يا من لا أطاء إلا أطاؤه يا من له المثال العلاق يا من له الصفات العليا يا من له الآخرة والأولى يا من له الجنات المأوى يا من له الآيات الكبرى يا من له الأسماء الحسنى يا من له الحكم والقضاء يا من له الهوى والفضاء يا من له الارث والسراء يا من له السماوات الغلام سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا صلي على محمد وآلي محمد خلسنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا خب يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤون يا أطوف يا مسؤول يا عطود يا صبوح يا قلتوس يا من في السماء يظامته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء تلائله يا من في البهار يجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدا الخلق ثم يعيده يا من إله يرجع الامر كله يا يا من أظهر في كل شيء لضفه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من تشرف في الخلائق قدرته يا حبيب من لا حبيب له يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق من لا شفيق يا رفيق من لا رفيق يا مجيث من لا مجيث يا دليل من لا دليل يا انيس من لا انيس يا راكب من لا راكب يا صاحب من لا صاحب يا كافي يا من استقفاه يا هادي يا من استهداه يا كالي من استقلاه يا رائيا من استراه يا شاف يا من استشفى يا قاضي يا من استقضى يا مغني يا من استغنى يا موف يا من استوفى يا مقوي يا من استقوى يا ولي يا من استولى سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب صل على محمد وال محمد خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا راسق يا ناتق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا سامق يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والانوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياه يا من له الخلق والامر يا من لم يتخذ صاحبه ولا ولدا يا من لي له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الدول يا من يعلم مراد المريدين يا من يعلم ضمير الصامتين يا من يسمع ولينا يا من يرى الخائفين يا من يملك هوائج السائلين يا من يقبل عمرا تائلين يا من لا يصبه عمل المحسنين يا من لا يدير اجر المحسنين يا من لا يبعد عن قلوب العارفين يا اجود الاجودين يا دائم البقاء يا سميع الدعاء يا عسر العطاء يا غافر الخطاء يا بديع السماء يا حسان البلاء يا جميل السناء يا قديم السناء يا كثير الله يا شريف الجزاء سبحانك يا لا إله إلا انت الغوص الغوص خلصنا من النار يا رب صلي على محمد وآلي محمد خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا سنتار يا غفار يا قهر يا جبار يا صنبار يا بار يا مختار يا فنتاه يا نفاح يا مرتاح يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من أصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من عزني وأغناني يا من وفقني وهتاني يا من أناسني وأواني يا من أماتني وأحياني يا من يحق الحق بكلماته يا من يقبل التوفة عن عباده يا من يحول بين المرء وقلبه يا من لا ترفع الشفاعه إلا باذنه يا من واعلم بمن ضل عن يا من لا م عن قبل حكمه يا من لا رات لقضائه يا من القاد كل شيء لامره يا من السماوات مطيات بيمينه يا من يرسل اليها بشرا بين يدي رحمته يا من جعل الارض من يا من جعل الجبال أوطانا يا من جعل الشمس سراجا يا من جعل القمر نورا يا من جعل الليل لباسا يا من جعل يا من جعل النوم سباة يا من جعل سماء بناء يا من جعل الأشياء سواجا يا من جعل النار مرصادا سبحانك يا لا إله إلا أنت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 اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا منيع يا سريع يا بديع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 يا حي الذي يرزق كل حي يا حي لم يرث الحياه من حي يا حي الذي يهيئ الموتى يا حي يا قيوم لا تاخذه سنه ولا نوم يا من له ذكر لا ينسى يا من له نور لا يضفى يا من له نعم لا تعد يا من له ملك لا يزول يا من له ثناء لا يحصى يا من له جلال لا يكيه يا من له كمال لا يطرف يا من له قضاء لا يرد يا من له صفات لا تبدل يا من له نعوت لا تغير يا رب العالمين يا مالك يوم الدين. يا غاية الطالبين يا ظهر العجين يا مدرك الهاربين يا من يحب صابرين يا من يحب توابين يا من يحب المتطهرين يا من يحب المسنين يا من هو أعلم بالمهتدين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا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 اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيض يا مقيض يا مغيز يا معيز يا يا من هو أحد بلا طيب يا من هو فرض بلا نذ يا من هو صمت بلا عيب يا من هو مطر بلا كيف يا من هو قاض بلا حيف يا من هو رب بلا وزير يا من هو عزيز بلا ظل يا يا من هو غني بلا فضل يا من هو ملك بلا عزل يا من هو موسوف بلا شبيه يا من ذكره شرف شكره فوز لشاكرين يا من حمده عز للحامدين يا من طاعته نجاة للمطين يا من بابه مضوح للطالبين يا من سبيله واضع للمنيبين يا من آياته برهان للناظرين يا يا من كتابه تذكرة للمتقين يا من رزقه أموم الإمطائين والعاصين يا من رحمته قريب من المحسنين يا من تبارك اسمه يا من طال جده يا من لا إله غيره يا من جل سناؤه يا من تقدسا أسماؤه يا من يطم باقاؤه يا من الأظمة بهاؤه يا من الكبرياء رداؤه يا من لا طوص آلاؤه يا من لا تعنت نعماؤه سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلسنا من النار يا رب صلي على محمد وآلي محمد خلسنا من النار يا رب الله اللهم اني اسالك باسمك يا منن يا يا يا متين يا المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفعل العشيد يا ذا الطنس الشديد يا ذا العمد الوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا رب عيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من وليس بضلال من يا من لا شريك له ولا وسير يا لا شبيه له ولا نظير يا خالق الشمس والقمر المنير يا مغني الباسر الفقير يا رافق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير يا جابر العظم الكثير يا اسمة الخائف المستجير يا من هو ببادي خبير بصير يا من هو على كل شيء قدير يا ذا الجوت والنعم يا ذا الفضل والكرم يا خالق اللوخ والقلم يا بارئ الذر والنسم يا درباس والنقام يا مرهم العرب والاجم يا كاشف الذر والألم يا عالم السر والهمم يا رب البيت الحرام يا من خلق الأشياء من العدم سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب صلي على محمد وآل محمد خلصنا من النار يا رب الله اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا صالب يا طالب يا من أنعم بطللي يا من أكرم في جوده يا من جاد بالعطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز بهلمه يا من تنا في علوه يا من ننا في يا من يخلق ما يشاء يا من يفعل ما يشاء يا من يهدي من يشاء يا من يذل من يشاء يا من يعذب من يشاء يا من يغفر لمن يشاء يا من يعز من يشاء يا من يذل من يشاء يا من يصور في الأرحام ما يشاء يا من يختص برحمته من يشاء يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من جعل لكل شيء قدرا يا من لا يشرك في حكمه احدا يا من جعل الملائكة رسلا يا من جعل في السماء ذروجا يا من جعل الأرض قرارا يا من خلق من الماء بشرا يا من يا لكل شيء امدا يا من احاط بكل شيء علما يا من اعصى كل شيء اددا سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب صل على محمد وعلى محمد خلفنا من النار يا رب اللهم اني اسالك باسمك يا اول يا اخر يا ظاهر يا فاكر يا بر يا حق يا فض يا وض يا صمد يا سرمد يا خير معروف أريف يا أفضل معفوط عبيد يا أجل مشكور شكير يا عز مذكور فكير يا أعلى محمود حميد يا أقدم موجود طليب يا ارفع موصوف مصيف يا أكبر مقصود قصيد يا اكرم مسؤول سئل يا أشراف محبوب أرين يا حبيب الباقين يا سيد المتاكلين يا هادي المضلين يا علي المؤمنين يا أنيس الداكرين المرهوفين يا موجيا صادقين يا أقدر القادرين يا عالم العالمين يا إله الخلق أجمعين يا من على فقهر يا من ملك فقدر يا من بضل فخبر يا من عبد فشكر يا من عصي فغفر يا من لا تهويه الفكر يا من لا يدركه بطر يا من لا يخفى عليه اثر يا راسق البشر يا مقدر كل قدر سبحانك يا لا اله الا انت الغوص الغوص خلصنا من النار يا رب صلي على محمد وال محمد خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ يا دارئ يا بادخ يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ظامن يا آمير يا ناهي يا من لا يعلم الغيب إلا هو يا من لا يصرم سوء إلا هو يا من لا يخلق الخلق إلا هو يا من لا يغفر الذنب إلا هو يا من لا يتم النعمة إلا هو يا من لا يقلب القلوب الا هو يا من لا يغير الامر الا هو يا من لا ينزل الغيث الا هو يا من لا يمطر الرزق الا هو. يا من لا يحيي الموتى الا هو يا معين الضعفاء يا صاخب الغرباء يا ناصر الأولياء يا طاهر العداء يا رافئ السماء يا انيس الأصغياء يا كنز الفقراء يا إله الأغنياء يا أكرم الكراماء يا كافيا من كل شيء يا قائما على كل شيء يا من لا يشبهه شيء يا من لا ينسد في ملكه شيء يا من لا يخفى عليه شيء يا من لا ينقص من خزائنه شيء يا من ليس كمثله شيء يا من لا يعصب عن علم شيء يا من هو بكل شيء يا من وسئت رحمته كل شيء سبحانك يا لا اله الا انت الغوري الغوث خلصنا من النار يا رب صلي على محمد وآل محمد خلصنا من النار يا رب اللهم اني اسالوكا يسلك يا مكرم يا مطعيم يا منعيم يا معطي يا مغني يا مقني يا مفني يا مهي يا مرضي يا منجي يا أول كل شيء وآخر يا إلهها كل شيء ومريكه يا رب كل شيء وصانع يا باريا كل شيء وخالق يا يا كل شيء وباصلا يا مبدئ كل شيء ومعيدا يا مشئ كل شيء ومقمترا يا مكون كل شيء ومحولا يا محيئ كل شيء ومميتا يا خالق كل شيء ووارثا يا خير ذاكر ومذكور يا خير شاكر ومشكور يا خير حامد ومحمود يا خير شاهد ومشهود يا خير تائب ومدعو يا خير مجيب ومجاب يا خير منس و يا خير صاحب وجليس يا خير مقصود ومضروب يا خير حبيب ومحبوب يا من هو لمن دعه مجيب يا من هو لمن اطاعه حبيب يا من والى من احبه قريب يا من هو بمن استفضه رقيب يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو بمن اصاب هليم. يا من هو في عظمته رحيم يا من هو في حكمته عظيم يا من هو في إحسانه قديم يا من هو بمن أراده أليم سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب صلِّ على محمد وآل محمد خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك بسمك يا مسبب، يا مراقب، يا مقلب، يا معقب، يا مرتب، يا مخويف، يا محذير يا مدنكير، يا مسخر، يا مخير يا من امره سابق يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من امره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاؤه كائن يا من قرانه مجيد يا من ملكه قديم يا من فضله عميم يا من عرشه عظيم يا من لا يشغله سمعا أن سمع يا من لا يمنعه فعل عافر يا من لا يلهي قولا عن قول يا من لا يضلته سؤل عن سؤل يا من لا يهجه شيئا عن شيء يا من لا يمرمه إلحاقة الملحين يا من هو غاية مراد المريدين يا من هو متائم من يا من هو متهى طلب يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين يا حليما لا يجل يا جوادا لا يا صادقا لا يخلف يا وهابا لا يمل يا قاهرا لا يخلف يا عظيما لا يوصف يا عدلا لا يخيب